أنا بيهم مشغلني في قلبي والحزن عنوان تعبت اركض ورا الدنيا واقرب لهم نسيان واقرب لهم نسيان قطعت اقرب لي سبب عللها الشيطان كبار السن وحبابي جماعتنا مع الخلال أنا بهم مشغلي في قلبي والحزن عنوار أذلي لا عيش بالحالي أموت بصفحة النسيان ولا منصرت مع أهلي خواضي دوم والعمى أذلي لا عيش بالحالي أموت بصفحة النسيان ولا منصرت مع أهلي خوالي دوم والعمان عزيز عيشة من زفاخر وصلتني يتي رحمة عزيزة عيشة من زفاخر أنا أسف ذا أخطأت تراني يا أهلي ندمان ومن وصل للرحمة يزيد بقلبه لمن أنا أسف ذا أخطأت تراني يا أهلي ندمان ومن وصل للرحمة Isi de bqalba